ترضى المرء واقفين على ايه بقى؟ الخمسين بتاعنا طيب اتكلمنا على لحق الجماعه لحقوق اي جزء من اجزاء الصلاه خلف الامام يكون ادرك الجماعه ولو كبر قبل سلام الامام ولم يجلس قلنا كده ولا قلناش كده قلناها موجوده هنا ظلم في الحش ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى التسليمة الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعتان قال ومعناه, ومعناه أصل فضل الجماعة الجماعة لها فضل متفاوت فأصل الفضل هيناله ولكن كمال الفضل يقول بإدراك الجماعة كاملة وده طبعا يعني بديه لا حصولها فيما سبق به يعني مش هيخول صحب الجماعة فيما سبق به فإنه منفرد به حسا وحكما إجماعا واختار الشيخ وغيره أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة هذه الرواية التانية قال إذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة ولا يعتد له به لا يعتد له به ده موضع اتفاق إنه لحق بعد قيام الإمام من ركوع ما, ما يتحسب لهش حاجة يعني مش يبقى ركعة ولا نص ركعة ما فيش بأس يعني يصلي لأيه أربع ركعات مثلا لو كان في الظرح ولكن ما يدركش الجماعة لو أقسم أن يدرك الجماعة فأدرك أقل من ركعة يحنث عنده ولا يحنث عند الجمهور ومن قال بوجوب الجماعة ففرت حتى بلغ أن أدرك أقل من ركعة يأس ومن قال هي شرطا في صحة الصلاة يلزم برضو معرفة ما تدرك به الجماعة وإلا هي رصة ماشي على أهل الجمهور على أن يدرك الجماعة بإدراك أذنى جزء من, من الصلاة قبل سلام الإيمان وإن قصد قال أولا يعتد له به وإنما يفعله متابعة للإيمان يعني بيعمل اللباء من الركعة متابعة للإيمان وأنهم يكمل وإن قصد الجماعة وهو يقول إنما يفعله متابعة للإمام الحسن يقول طيب مدى مش هيعتد بحاجة خليني قاعد بقى لما يبقوا الإمام يسلم أبقهم أجيب الأربعة لقاعد وطبعا ده مش كده لازم يتابع الإمام لحد ما يسلم الإمام وإن قصد الجماعة ووجدهم قد صلى وكان له أجر من صلى في الجماعة ده الكلام ده لهم معذور يعني كما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة فيما من في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما في الصحيح في من حبسههم العذر عن الجهاد وغير ذلك فالمعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه وإذا طبعا واضح فيه إنه مفقراتش يعمل مش قاعد يلعب ولا يهزر للمراحق لا ويستحب أن يصلي في جماعات أخرى إذا فاتته فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه لقوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فيصلي معه وإن لحقه المسبوق. راكعا دخل معه في الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الركعة رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث يمتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه يمتهي إلى قدر الإجزاء يعني مكانا ولا زمانا لا مكانه يعني بعض العلماء قال يدخل في حد الركوع ويبقى قدر تسبيحة قبل خروج الإمام من حد الركوع ولكن القول هنا وهو المختار أنه إن أدرك الإمام في الركوع ولو كان هذا نازلا وهذا رفعا يدرك الركوع الإمام بيبقى معتادل في الركوع كده وبعدين يبدأ يقوم ولكن يمكنه أن تمسى يداه ركبتيه باعتبار الخلقة المعتادلة يعني مش كده الواحد مش أول ما يبدأ في القيام من الركوع يبقى ركوع يدوم لا الخلقة المعتادلة أنه هو معتدل في الركوع ثم يبدأ في الرفع وما زال يمكنه أن تمسى يداه ركبتين فهو بدأ في الرفع ولم يخرج عن حد الركوع المسبوق ينزل ولما يستقر في وضع الركوع ولكنه دخل في حد الركوع وهو نازل والإمام بيرفعه لسه في حد الركوع ما توافقه توافقه في حد الركوع يحصل له الركع كده خلاص يحسب الركع ما يشترطش أن يطمئن تسبيحة كاملة في الركع قبل انتقال الإمام لا ما يشترطش قبل أن يزول الإمام عنه يعني عن حد الركوع وعلمتم حد الركوع يقرأ المثالة أي عن قدر الإجزاء منه وقدر ما يمس الوسط في الخلقة ركبتيه بيديه الوسط في الخلقة يبقى إيده تلمس ركبه واحد إديه سيارة ما يعتبرش واحد إديه طويلة زي عبد المعين يبقى ما يعتبر شبرط الوسط في الخلق وحك العربي وغيره الإجماع عليه وقال الزين العراقي مذاهب الأئمة الأربعة عليه الناس قديما وحديثا إدراك الركعة بإدراك الركوع بأن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع حتى لو كان في الهوي والإمام في الارتفاع والإمام في الارتفاع وقد بلغ هويه حد أقل الركوع قبل أن يرفع الإمام عنه وإن لم يلتقي فيه فلا الإجماع على أنه يدرك الركعة بإدراك الإمام ركع ولكن خالف بعض أهل العلم ولكنه خلاف شاذ قد دع ابن العربي الاجماع وطبعا المساله فيها خلاف على الاقل الجمهور يعني. يعني العراقي المذاهب الائمه الاربعه عليه الناس قديما وحديثا فيبقى هنا ويأتي كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع ولو لم يطمئن في الركوع وبعدين يطمئن في الركوع ويتابع يبقى مش هو لا الامام رافع على ادركته مرافع على طول لا يكمل لما يستقر في الركوع يطمئن وبعدين يرفع بعدي وطبعا لا يقل عن تسبيح وإن كان أقل من التسبيح جائز ويحصل به الاطمئنان انما لا يقل عن ثلاث تسبيحات مع تأخر الإمام أما لو الإمام إكسبريس فالمجزئ عند كل العلماء تسبيح تسبيحة مجزعة عند كل العلماء إلا ما أقل من تسبيحة في خلاف كما تعاموا حنبلق له لا لازم من على الأقل ممام الشيخ الراجل يمسي صلاته يعني كم يعمل يعني كان أقل من تسبيحة على العلماء ينقر الله أكبر ما بيطمئنش أه أه بيخبط دماغه كده يسهش التلق يا صلى الله عليه وسلم يقولونه لا اذا كنا مرده يعني اي زيادة يعني اقل من ثانية يعني يعني عاوز ايه مش فاه يعني ايه عاوز يسلم عن نبي صلى الله عليه وسلم بس ما عايزين نلاحظونا وننام كده تحت رجلين بوسها ونعم الحلالة بس ما ايه بيقول ايه مستعجل صلى الله عن النبي وآله وصحبه فقال له قم فصلي اه مصلي تصور مثلا ننسي حاجة يمكن يعني ما حكوش تصوره ايه يعني او يمكن حكوه بس احنا مش عارفين <تصفيق> يعني لا احسنه غيره هذا هو فاكر ان الصلاة كده يعني النهار كعوة صبود مش في باله حكاية للتنمئنان دي محدش قال له عليه نعم حالة الشك بدأ للأصل من الإمام للسراكع الشك في ايه رفع؟, رفع ولا لأ ايه السؤال بدأ للأصل من الإمام للسراكع اللي أنا أكسر احنا قلنا بقى المسألة دي قبل كده قلنا بعض العلماء قال الاصل عدم الادراك والادراك مشكوك فيه بيبقى ما ادركش وبعضهم قال لا الاصل عدم انتقال الاماء اما عدم الادراك او الادراك دي مسألة تالية مسألة تالية فيبقى على هذا الاساس نقول الاصل عدم انتقال الامام فالدخول معاه يعتبر دخلنا معاه بناءا على الايه على الاصل فلا نعمل الاصل ده ينتب لنا الحكم بقى بعد باعمال هذا الاصل لان ادركت الركوع فيبقى انا ادركت الركعه ما اقولش انا شاكك ادركتها ولا لا لان هنا الشك تالي بعد اعمال الايه بعد اعمال القاعده في الأصل اللي هو بقاء الامام على ما هو عليه وده اختيار الشيخ اسامه كحيل تكبيرت الإحرام وهو مسبوق فيأتي بها كاملة وبعدين يبدأ الانتقال أما التكبير تكبيرت الانتقال فواضح الناس ما تكبيرت الانتقال لا يقال يأتي بها قائمة هل أتى بها قائمة غلط بأنها تكبيرت الانتقال تكبيرت ولو لم يطمئن ولو لم يطمئن يعتبر مدرك برضو يكبر تكويت لحام قائما كاملا ثم ينزل فإن أدرك الإمام وفي حد الركوع حسبت له الركعة ولو لم يطمئن في الركوع يعني يدوبك ده دا داخل وده طلب ما نقولش المطمئن ولكن إيه يعني تحسب له الركعة ولكن مش يقوم بقى على طول يطمئلني برده يطمئلني الأول وبعدين يتابع وراءه يعني هي طبعا الجملة اللي دخلت في النص دي ويأتي بالتكويرة كلها قائما كما تقدم يعني دي جملة اعتراضية كده يعني حقه بقى أنه ما كانش يذكرها في النص كده والله أعلم قال عليها حاجة فإذا أتى بها قائما وأدركه بجزء ولو لم يطمئن قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ثم يطمئن ويتبع أمامه لم يدرك الركوع لم يحتسب له الركوع لم يحتسب له الركوع بقى مش كده لم يحتسب له لم تحتسب له الركوع وإن لم يدرك الركوع لم تحتسب له الركع تحتسب وإن شك هل أدركه ركع أولى لم يعتد بها وتقدم وان كبر والامام في الركوع ثم لم يركع حتى رفع الامام لم يكن مدركا له فيه كبر وفي دلوقتي واقف شويه لما الامام خلاص ما قدر لازم يكبر قائما ثم ينزل نختار ايه بقى انه لو شك يبقى ادرك ولا ما ادركش أنه يعتبر غير مدرك أفضل وخاصة أنه الإنسان بيكبرش في أول ابتداء القيام من الرقوع يقولش سمع الله لمن حمده يعني الإمام يعني يعني بيبدأ يقولها بعد ما يقوم أو في أواخر أو أو الحركة في الغالب والله اعلم ولا بيقول كده من اول ما يبدا يقول سامع الله الحمد لله هو كل واحد كل واحد ليه نظام بس الاخضر من يعني ده مايكروفون ده غالبا بيقولها لما يقف طب يعني خلاص اول ما تسمعه إنه غالباً الألأ من إيه؟ إنه هو لسه نازل فيلاقيه بيقول سمع الله محمد باش عرف هو ألها بعد ما قام ولا هو فلو كان فيه ميكروفون بيبقى الغالب فممكن نقول إنه يبني على الظن الغالب فإن لم يكن ثمت الظن الغالب يبقى يبني على اليقين ويجيب ركا أحوط أحوط وقصت أن بعد أهل العلم قال لازم يطمئن معاه يعني يدرك معاه تسبيحة كاملة وده معناه أنه يدركه وهو لسه مبدأش الانتقال من الرقوع يعني عشان على ما يقول تسبيحة والتانب يقوم حتى يكون وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتيها بتكبيرتين ومن هذا يبين والله أعلم خطأ فتوى الشيخ الثامة أنه يجب تكبيرتين سؤل هل تجب تكبيرتان أم تكفي تكبيرة واحدة ولكن هذه الفتوى يعني خطأ من جهة الحكم لأن الواجب تكبيرة الإحرام طبعا الركن ثم لا يجب التكبير إلا عند الحنابلة تكبير الانتقار وهو هنا غير واجب وعليه فلا تجب التكبيرة الثانية عند أحد فلا يقال يجب تكبيرته إنما أراد أن, يض... أن يطمئن الناس واقفين في تكبيرة الإحرام ثم يبدأ التكبيرة الثانية لانتقاش لأن الناس يتعجلون فينتقلون مع إيه؟ تكبيرة الإحرام ولكن كان الأصوب أن يقول تكبيرة الإحرام يجب أن تكون مع القيام وتتم أثناء القيام ثم تستحب تكبيرة أخرى مع الانتقال او يقول وهذه غير تكبيرة الانتقال فيكبر تكبيرتين من غير ان يذكر حكما علشان الناس ايه ما يكبروش تكبيرة واحدة فيقوم يكره يقول لا في تكبيرتين في الصلاة تكبيرتين في الاحرام ويقول له هو واقف كامل وبعدين يبدأ التكبيرة التانية فالرجل يقول الله اكبر الله اكبر فيضطر يقول الاولانية وهو ايه وقف دهيت نفس مساغه تقول تكبيره الانتقال اه تكبيره <الانتقال> ابحثوا فيه <تصفيق> طيب والافضل ان ياتي بتكبيرتين فانه وهما بتكبيره او نوى به الركوعه لم يجزهه نوا وهما بتكبيره واحده ما يجزقوش انما لو نوى التحريمه تجزئوا عن الاثنين <تكفيق> ها كده المعنى كده ها لان تكبيره الاحرام ولم ياتي به فانه هما بتكبيره او به الركوع لم يجزئ لبأ أينوى المدرك إمامه في الركوع تكبيرتين الإحرام والركوع بتكبيرة واحدة لم تجزئه لأنه شرك بين الواجب وغيره وعنه تجزئه وهو المختار اختاره في المغن والشرح والمحرر وفاقا لمالك وأبي حنيف أيها زين إيه أحلى من كده بقى لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح لأنهما من جملة العبادة حسا وحكما اجماعا قال ابن رجب وهذا يدل على ان تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام ممكن يكبر قبل الانتقال تكبيرة الانتقال تكون قبل الانتقال في كل الركعات على كل حال يعني يكبر تكبرتين ويحل الاشكالات دي كلها وي بخد الايه اسوء حاجه واضمن حاجه هو لسه يا امير نعم القول ايه يعني خروجا من خلاف من وجبه يعني اللي هي ايه بيقول اجزاء عن تكبيره الركوع الافضل ان ياتي بالتكبيره دخولوا المرحله كم لعقيل وابن الجوزي لانهم مشروعات ليس في اختلاف يعني لو تكبيرتين ما فيش خلاف تكبيره واحده في خلاف ولكن يعني تزيد او مش واجب والله ويستحب دخوله معه حيث ادركه ماشي يبقى هنا إذا جئتوا من الصلاة ونحن سجودوا فسجودوا ولا تعدوها شيئا اقترح اللي يسأل سؤال وعدين بعد كده في المت يدفع غراض ميت كويس ولا كامل رأيك ايه تحضير والله هو أحظه بقى محضرش وجه السؤال مش في المتن خلاص لما لو جه في المتن بعد كده بيتحك إزاي ويستحب دخوله معه فأدركه وينحط وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير نص عليه ولو ساجداً إن أدركه في لأنه ليس من مواضعه وقد فتم حل التكبير وعنه ينحط معه بتكبير وفاقا موافقة لمن قال به وهو المختار يعني, يعني له مصطلح نعم في حال تسلودي كبر لألا يخلي حركة من حركات الصلاة عن الذكر لا ينتقل ساكتاً كده لأن هذا شرع في الانتقالات وهذا انتقال في الصلاة مشروع أم هو غير مشروع في فيبقى فيه التكبير إما بالعموم أو بالخياس يبقى هذا المختار والله اعلم عرفتوا الادله؟ غاصت الادله ما تقدريش كده زي انت مش عارف حاجه اي كلمه اقولها تحفظها ها؟ اربع عمدات كده بتاعه الاختيار بتاعي ايه؟ قلنا التكبير مشروع للايه؟ للانتقال وهذا ايه؟ انتقال مشروع في الصلاة ماشي طيب الحاجة الثانية انتقال من تكبير من الوقوف للإحرام إلى السجود الإمام ساجد فبيكبر وقفل ثم ينتقل إلى السجود يأم يا بتعميم القعدة أن التكبير لإيه؟ لكل انتقال وإما بالقياس على المحال اللي فيها التكبير على أن الإيه؟ الأذكار دي خاصة بالانتقالات المعلومة اللي هي من أصل الصلاة يعني يبقى إما كده, إما كده. والمعنى التاني لأن نخلي حركة في الصلاة من الذكر وهذا يخالف روح الصلاة نفهمها إنما هي ذكر حركة مع الذكر لا تخلو من الذكر والخلوة من الذكر مخالف للأصل في الصلاة هو اللي محتاج دليل فكل دي مرجحات في فيه زيادة العمل في زيادة التعبد ولألا يتعجل المأموم بالانتقال من التحريمة إلى السجود يبقى فيه تكبرتين يبقى كام مرجح كتبت ياواد ذاكر وركز معايا كام مرجح قلتهم مرجح يا هشام هل يجوز القياس في العبادات يجوز على المختار فيها قولين للعلماء ولكن له محل دون محل ما هيش فوضى يعني يعني ما نغيرش الحدود والشروط والحاجات دي نقول بالقياس قياس ايه؟ ما فيش قياس مع النص انما القياس فيه ما لم يرد فيه نص فنضطر نحط له حكمه ومش معلوم الحكم أه؟ وطبعا هتقول يعني العبادات فيها اشياء غير معلومة الحكم اه فيه زي الصحابة ما يكون المسألة كتبديهية عندهم ومفهوم أو يعني القاعدة عامة زي ما نقول مثلا كل انتقال له زي زي قواعد فمش محتاجين ينقلوا يعني ايه السيد ياسي حاجة الله من فم دي على تكبير تلكوة حاجة الله من فم يعني, عن فيه، عن فيه، عن يعني ما, ما هو هذا التكبير الذي مكبره في الصلاه فإما فاما نقول هو ذكر مع كل انتقال الا ما خص ايه اللي خص القيام من الركوع ماشي. فلو قلنا هذه القاعدة عامة وقبل نقول هذه القاعدة نقول بل هو تكبير منقول في كل حركة بذاته فهذا الذكر التكبير الذي بين القيام والركوع هذا ذكر الممتقال من القيام إلى الركوع أما الانتقال من الركوع إلى القيام فذكره كذا وأما الانتقال من القيام إلى السجود فذكره كذا فكأن كل حركة ورد لها ذكر مخصوص طيب هنجي للمحل اللي هو بقى الانتقال من التحريمة إلى السجود مش من القيام اللي بعد الركوع إلى السجود يبقى هنا لا إيه لا ذكر له ورد فلو أعملنا عممنا القعدة خلاصي لو نقولش ورده ما وردش كل امتقال له تكبير على طوال إلا ما يخص لو, لو قالوا مش مسلمين بالقعدة من اللي قال اللي دي قعدة ما يفيش قعدة كل ذي كل حركة ورد لها الذكر المخصوص فنقول هذه الحركة لم يرد لها ذكر يعني لم ينطل وعدم النقل هنا يشكل عدم النقل يشكل لأنه ليه ما نقلوش فضروري نفهم ذكر الحركة دي مما نقل يا إما لا ذكر له فيبقى احنا عندنا كم احتمال 2 من جهه النقل عندنا انه فيها ذكر ولم ينقل يبقى ده اشكال ما فيهاش بقى الاحتمال الثاني ما ذكر ولذلك لم ينقل او ان فيها ذكر وايه يفهم من ويفهم من النقل لان في اشكال كبير انه لم ينطق حتى لو قلنا لا ذكر للحركه في اشكال برضو لانه ينقل انه ما فيهاش ذكر فالالراجح الراجح هذه هذه الحركه حكمها فيما نوق لأن يصعب أن الصحابة ما ينقلوش حاجة في الصلاة صعب فيبقى هنا انتقاله من القيام إلى السجود اللي هو في أصل الصلاة هو نفسه انتقاله من القيام إلى السجود اللي هو المسبوق ويكون ذكره التكبير برضو زي التاني إما بعموم النقل أو بقاعدة فهمت من النصوص من كل تكبير كل انتقال تكبير أو بعموم النقل في الانتقال من القيام إلى السجود مكبرا يبدأ يشمل كل انتقال ولو قلنا بالقياس في العبادات على قياسا على وهل يعني لو قلنا طيب ما لهاش ذكر. يبقى فيه اشكال انه لم ينقل وفيه اشكال عن من, من خلو موضع في الصلاة لا ذكر فيه. فهذا لا شبيه له. ما فيش في الصلاة ما ذكر. ما فيش لا انتقال ولا حركة ولا وقف ولا قعود ولا. ما فيش حاجة ذكر. ها? جالسة الاستراحة ما يبقى هنا ايه الانتقال من جلسة الاستراحة لل... لانه هنا جلسة الاستراحة نحن نقول للحاجة ولو كبر تكبيرتين يلتبس على الناس فاكتفى بتكبيرة الموحدة اللي هي اصل الايه الانتقال لانه لو كبر ورجع كبر تاني يفتكروه بقى ايه ارى وهيركع ولا اي حال ف انتقال, انتقال واحد اه بس هنا في خلو جزء ولكن هنا جزء من من الحركه مش كل الحركه لان يعتبر الانتقال ده كله حركه واحده ولكن الجلسه دي زي ما تقول في النص بيريح شويه اه طبعا مكين السجود هيقاص على الهين وينزل للتشهر والوينزل كله من السجدين يؤيد هذا اكتهاد بعض الفقهاء في وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوح لأن الحديث كان يضع يمناه على يسراه على صدره في قيامه في الصلاة فقالوا لا القيام قيام يطلق يرد به القيام الأول الذي فيه القراء أما القيام الثاني فهو مجرد يعني حركة قصيرة للفصل بين البطوع والسجود ونحو هذا وبعض الفقاء لا إيه الفرق ده قيام وده قيام ولذلك إن محصل الخلاف خيروا بقى فيه تخيير وذكر هنا التخير. ونقلوه عن الشيخ ابن باذ عن المنقي في حاجة اسمها المنقي إنما موجود في الروضة على كل حال التخير ده ايه بس مكتوب فيها كما ذكره صاحب المغني فبحث في المغني من أوله إلى آخره فلم أجد في هذه المسألة أبداً ثم وجدت من يقول هذا كذلك أنه أن المغني لا يشتمل على هذا القول وإنما غلط من نقل عن الشيخ ابن باز أن هذا في المغني وذكر كتابا آخر آه يعني بس أنا مش فاكر أظنه يعني أو كلمة مكتوبة غلط مش عارف أنه اسم الكتاب التاني إيه يعني فلعله ايه كتاب مش مشهور ولا حاجة ولكن هنا مذكور اللي هنا التخير مذكور هنا يبقى هنا القيام يحمل هو الانتقال هو الانتقال انتقال في الصلاة وبعدين المرجحات التانية بقى اللي قلناها علشان ما يتعجلش وضع صلاته وعلشان ما يخلوش الحركة من الذكر نعم حركة الرفعة من سجود التلاوة في الصلاة في أمور غير تكبير قول لا نقول بالايه بالذكر حشي. لنفس الـ لنفس الـ المرجحات برضه نفس المرجحات فيها زياده تعبد ولالا يخلو تخلو حركات من ذكر ماشي وينحط معهم في غير ركوع بلا تكبير إنما في الركوع بتكبير إنما في غير الركوع لا طب ليه على اعتبار ان هذا محل ورد فيه التكبير اللي هو الانتقال من القيام إلى الركوع أما الانتقال من القيام المختص بالتحريمة إلى السجود فلم يرد فيه بخصوصية تكبير التكبير اللي ورد في الانتقال من القيام الذي بعد الركوع مش القيام بتاع التحريمة اخترنا يكبر اه يكبر يتوكل على وعنه ينحط معه بتكبير الوفاق اخترنا يكبر يكبر في كله اه ينتقل إلى أي شيء مكبرا هو هنا اختار أنه لا يكبر إلا للرقوة ويقوم مسبوق به به يعني بإيه بالتكبير يعني يبقى المسبوق يقوم به يعني يعمل إيه اللي فاهمه يبقى بعد السلام ويطلع يكمل يبقى بعد سلام الامام يقوم ايه مكبرا يقوم مكبرا يصعد مش محل رفع اذا كان في محل رفع لا يعني لو قايم من بعد الركعه الثانيه يرفع النوى بعد الأولى أو التلتان ويرفعش معرفش بقى الأقوال وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لأنه ترك واجب اللي هو التكبير الثانية عند الحنب وطبعا المختار منها إيه التحق بلا عذر يبيح المفارقة ففسد فرضه بذلك ذاكرا او ناسيا عامدا او جاهلا وهذا على القول بجوب التسليم الثانية في الفرض وتقدم ومن لم يره لم تبطل في حقه كالجاهل والناس وصحتها نفلا مبني على ان التسليمات الثانية ليست ركنا في النفل على المذهب دي بقى خلاص احنا قلنا ايه موضوع اللي يظلم متغاضي الناس اللي بتستعجل اول ما يقول ومن الاحناف اللي اجازه انه يوافق الامام في فزك <تصفيق> <م? تصفيق> لا يعلق <يعني> احد القولين <تصفيق> ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة جينا بقى وزعلنا مين حبيبنا وسيدنا الإمام الشفح ولكن ده قول الجمهور وهو المختار وفقا لها بحنيفته ومالك قال في المبدع وهو قوله الأكثر وقال ابن كثير ولمشروعية التأمين على قراءة الإمام فينزل بمنزلة قراءتها لمن يقرأ والناس تقول أمين فإن قوله قد أجيبت دعوتكما دهل على أن هارون أمن على دعاء موسى إن موسى دعه وربنا قال قد أجيبت إيه دعوتكما بقى خلها دعوة لهم ليهم هم الاثنين فنزل منزلت من دعه فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله ويعترض عليه بأن التأمين على الدعاء والدعاء إنما هو في الآيات الأخيرة دون الأول ويجاب بأن الفتحة كلها دعاء فأولها الثناء وآخرها الطلب وكلاهما دعاء واحد ويعترض ثانيا بأن المقصود في الدعاء هو تطلب المعنى اما المقصود في الفاتحه فهو المعنى واللفظ تعبد الله سبحانه حتى ما <تصفيق> هما المنفرد السلام عليكم هنا الصلاه واحده صلاه الامام والماموم عند الحنابله صلاه واحده انما عند الشافعيه صلاتين وواحد يصلي وحده ما دايد ما خد بالك ان المذاهب على قواعد يعني هو في ذهنه الانفصال وفاييد الماموم فصليته وكل واحد لازم يقراها غير لما تبقى صلاه واحده فما فيش ان ان واحد منهم يقرا بس عليك ده انا مشيت طبعا الاحوط ان يقراها الماموم ولا يدعها ابدا الا إن حصلت ظروف ولا حاجة يبقى ماشي والشيخ قسامة طبعا بياخد بال... بالأشد في كل حاجة إنما الشيخ ابن باز أفتى بمثل فتوى الشيخ قسامة بالضبط وقالوا إن يقرأها ولو تعجل فيها وهذا أحوط الشيخ ابن باز نص على هذا سمعتها منه يعني بأذن يعني. فيبقى الإنسان يقرأ الفتحة والفتحة أفضل من غيرها من القرآن الذي سيستمع إليه الفتحة أفضل واحتياطاً للحق الصلاة فيش أهم من الصلاة محلقناش غيره فالاحتياط أفضل ولو تعجل فيه أفتى بيها بهذا يعني الشيخ بن باز والشيخ أثام عبد العظيم ولكن لو هو مثلاً صوته غشلق ومقدرس يمطأ أو دهش بشيء يعني سمع صرخة ولا بتاع فدهش والإمام ركع ومسرع يعني خلاص بقى يعني هيبطل صلاته بقى خالص وهيقع برضه في خلاف في الحالة دي ما فيش احتياط لأنه هيفضل واقف فالإمام هيركع ويقوم لو نزل تبطل صلاة المأموم على أحد الأقوار الشفيعي قال يبقى ويسعى وراه يعني يقرأ الفتحة ويسعى وراه ولو سبقه بثلاث أركان طويلة وده معناه يعني سبقوا بالركعة كلها لأن الأركان الطويلة ركوع وسجود وسجود أما الوقوف بعد الركوع والقعدة من السجدتين فهي أركان قصيرة غير معتبرة فالشفعية يسعى وراه لو سبقوا بتلت أركان طويلة وده معنى أنه لو قام للركعات الثانية بطلة الأولى وتابعه في الثانية ويجيب ركع لأنه سبقوا بأكتر من تلت أركان طويلة يسعى وراه الكلام ده إذا واجبت عليه الفاتحة كاملة بأن يدرك وقتا في وقوف الإمام يكفي الفاتحة كاملة أما المسبوق <تصفيق> الذي يدرك مقدار آية يتجب عليه الآية يدرك مقدار آيثين يتجب عليه الآيثين ويسقط الباقي إنما ركعه هو معه من أولها يعني هو داخل من, من قبل كده أو مسبوق ودخل ولكن كان فيه وقت يكفي الفاتح دخل ولسه الإمام بيقرى بدري فيبقى عليه الفاتحة كاملة يبقى يقرأها ولو تأخر عن الإمام بثلاث أركام طويلة ها من بيقول إيه؟ مشهير مشكلة رأي سعى مالها؟ لا مش مكروه تحريماً ولا حالاً مش مذهبهم كده ولا حالاً ممكن قولي في المذهب فين؟ مين قال ايه؟ معاك الكمبيوتر هاك؟ ولو طلع غير كده وعمره مع الشانة بقى يمش كده بيقول النهاردة وطبعا اللي جاي من السفر ده المفروض بيعمل اكل قبل ما يمشي واكل لما يرجع وهو بيحلق على المواضيع ابو ده عندك في الحيث السابع وهيمسكك يمكع يرصك تمام يعني عندنا شيمان ان تشتركوا سوا وتعملوا لنا العشاء ايه بقى النهارده عشا سبعوي ده بالسابع يعني سابعه السادس لا يعني السادس والسبع حاجه واحده لا لا في الحي في المنطقه السبعه اصل الحي اللي هو المسكن الشعبي المسكن الشعبية, المساكن الشعبية؟ طيب خلاص يبقى في المنطقة السابعة مش الحي الحي اللي هي المساكن سواء السادس او السابعة دي مساكن اللي سينما بتبقى مساكن اهالي ايه سيدي ولا حاجة عشان مش هو انا مش ممنوع اللي بقى اجمعوا ان اللي يفوته روك لأسلوك الإمام دروك ده طب ثلاثة طب ثلاثة طب ثلاثة ده اللي نفعهم لأسلوك الإمام لثلاث اركان طويلة طب المتابعة هنا الفاتحة عذر لأنه بحاول يدرك الأركان إنما لو كان غير كده والإمام سبقه يعني ركع وقام لا يضر السبق بحركة واحدة ما يضروش السبق بحركتين ما يضروش برضو إن سبقوا بقى بثلاث حركات تبطل الركع تبطل الركع وإن تعمد تبطل الصلاة إنما في غير مسألة الفتحة يعني الشفعية إنما إحنا طبعا بنقول إنه لو خلاص يعني ما قدرش يقرى الفتحة والإمام ركع يركع أو خلاص يعني الجمهور على إنه لا يجب وبعد إنه أخونا مصطفى بيقول كمان الأحناف بيقول مكروها تحريما في رأة الفتح ولكن طبعا لو, لو قالوا مكروها تحريما يبقى كلامهم في الصلة الجهرية أما في الصلة السرية فلا وده الكلام ده يكون ممكن يكون في السرية يعني في الركعات السرية نعم صلاحين بتنفين بس لعشي يا جنس وكارت تفتحها. خدنا اطنيا. مش هو تقول لي بعضا لناخد دل... احنا احنا عندنا اختلاف خدنا بايه في ايه وبايه في ايه. مسألة النية. مسألة النية. ايو. تفرقين عن بعض. قلنا في النية ماذا صرت النية وعنية. كل يصلي لنفسه وعنية. اه اكفي مسألة اللقاءة الفاتحة ان المعنى ان المعنى يجزع اذا يقوي بس يكونها صلى وحده يقوي يقوي الاكتفاء بفاتحة واحد انما ما فيش مانع انه هم كل يصلي لنفسه ولكن يجمعهم مجمع واحد كان كل مختص بحكم والإمام ابو حنيفة طبعا لما جولوا الناس قال أتتكلمون جميعا أن تنتدبون واحدا قالوا بل ننتدبوا واحدا قالوا أيجزئوا عنكم أم تحتاجون إلى أن تقولوا مثل ما يقول قالوا بل يجزئ عننا قال فكذلك الإمام قوله إيه يجزئ عن قول المأموم فيبقى هنا يعني اسمعهم وخاصه اذا اسمعهم لان هو الخلاف يشتد فيما اذا صلى جهرا يعني, يعني لو صلى سر الناس مياله اكتر الى انه لازم كل واحد يقرا لانه ما سمعش لا هو قرا لهو سمع وده يعني يعني طبعا المختار على كل حال احنا اخترنا انه يقرا يعني انت بتتشوش على اختياراتنا ان احنا غير متفقين لا احنا اختيارنا ان كل واحد يصلي لنفسه وان لا تبطل صلاه الماموم صلاه الامام واختيارنا انه يقرا الفاتحه برده احنا ان ها احتياطا لا اي انما يعني ما تبطلش بال بالاشياء احنا مش هيتوقع الا مع العذر لأنها يقع في خلاف آخر فمش هيبه في وجه الاحتياط بقى يعني لو شرق وعمل وبعدين على ما يقرى الفاتحة يكون التاني راح وراحت عليها فكرة على يعني وقع في خلاف آخر بقى ما فيش وجه الاحتياط أو يعني يعني يتأكد الموضوع ده في الصرصة في الله يتاكد القراءه طبعا تتاكد يعني بالاداء قولا واحدا ولا بلاش قولا واحدا فيش قولا واحدا فيها الخلاف انما في الصلص في الركعه السريه لابد يقراه نعم تبقى جاي من بره بقى ومخك مش معانا ولا ايه لقلنا المسبوق ان ادرك ما يكفي الفاتحة لازمته كالقديم وان ادرك مقدار اية تلزمه الاية مقدار ايتين تلزمه ايتين وهكذا انما مسبوق وادرك قابل ركوع الإمام ما يكفي للفاتحة فهو كالقديم القديم اللي هو معاه من قبل كده يعني ده في الركعة التامية هو ده في المعام من الركعة الأولى مثلا ماذا إخوة إيه الدليل من ألف السرية؟ أه؟ الدليل من أنه اللي قاله أن في النصار السرية حمل الإمام الدليل؟ بتحوى عفوا ده قول مذهبين توفين ايلين حاجه ولا قال لك اهو وقال بلال لا تسبقني بامين فدل على ان المؤمئ لم تقرات عليه في الجهريه انت ده في الجهريه وكذا يتحمل انه سجود السهر وسجود التلاوه اذا لم يسجد وسترى صلاه ودعاء قنوط يبقى انت عندك ايه مجموعة من الادلة ايه مقيس عليها اللي هي ايه ان يتحمل عنه سجود السهل ويتحمل عنه سجود التلاوة وسطرة الصلاة سطرة الجميع دعاء القنوط طبعا بيبقى فيه جهر انما احنا التنين ما فيش جهر ولا. ويؤمن فقط وكذا تشهد أول وجلوس له إذا سبقه بركعة من رباعية وتقدم أنه إذا سبقه بالقراءة وركع وركعة تبعه بخلاف التشهد فيتمه وقال ابن القيم فإن كيف يتحمل الجنب القراءة عن المأموم ناسي. ناسي. ها؟ ناسي. وليس من أهل التحمل قيل لما كان معذورا بنسيان حدثه نزل في حق المأموم منزلة الطاهر فرا يعيد المأموم وفي حق نفسية تلزمه الإعادة هنا دلوقتي لو صلى الإمام جنوبا باطلة الصلاة جنوب والغير جنوب يعني هم عاملها جنوب أو إليه مش عامل يعني يفرد محدث حدث فصلاته إيه باطلة طيب الإمام قرأ الفتحة والمأموم ما أراش يبقى هنا بقى يبقى المأموم ده لهو أرى ولا حد يتحمل عنه صلاته الصحيحه لان قراءته باطله ككل صلاته فيبقى ازاي يتحمل عنه وده يدئد بقى مذهب اللي صلاته باطله هم مش عارف ما كانش عارف بعد الصلاة عارف فيبقى يعيد الصلاة ولا لا انت جاي متأخر يبقى تسأل ازاي انت جاي متأخر اه تفضل ده يعني ايه على ان التامين ده على على صلاه نعم ان التامين ده من اجلي دعاء الامام لاجل قراءه الامام هذا ما هو قال انه يقوم تقوم قراءه الامام مقام قراءه الاثنين لقوله تعالى قد اجيبت دعوتكما فاجعلها دعوه لهما فقراءه الفاتحه دعاء بدعاء لهما, قراءة لهما. ولذلك يستنى أمين علشان يقولها على إيه على قراءة الإمام يعني هي طبعا مش دليل يعني يعني فيه صراحة إنما يعني صراء يعني اللي فيها شيء من الدلالة نعيزين كلمة وتقدم أنه إذا سبقه بالقراءة وركعة تبعه بخلاف التشاه يعني, يعني علقوها مصر. عشان نشوفوا معناها ايه كان يعني لو دي مسلوق ااا او ان معاه لكن في التشهد لسه ماشي التشهد كده يا ودي خلص يعني لو مسوق داخل في التشهد وما خلصوش ان انا يقعد يتم الاول بعد كده يبقى يا واردت فيه يعني حديث عامة تدل على أن قراءة الإمام قراءة للمأمور فبعض العلماء يعني الشفعي قال هذا العام يحمل على الخاص فيخطص منه قراءة الفاتح لأن الحديث لا صلاة لمن؟ ما عليش لأمامه لأمامه كله لمن لم يقرأ بإيه مفتاحة الكتاب والحديث العام فقراءة ظنه فقراءة الإمام له قراءة هيجي أي فقراءته له قراءة فده طبعا العامة وبعدين يدخل في السر وفي الجهر وفي كله فيبقى هذا يعمل به على عمومه الا فيما ورد النص بال ايه بالخصوص م? لا من جهه ده عام من جهه وده عام من جهه يخصص يخصص العموم الاخر ثاني هنا طيب لقوله صلى الله عليه وسلم كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد وصححه قال الشارح وغيره بإسناد صحيح متصل رجاله كلهم ثقات وراه سعيد والدار قطني مرسلا قال الشايك هذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم والصحابة والتبعين ومرسله من أكابرهم ومثلوه يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم المرسل وهذه مسألة تستغربونها إن المرسل يحتج به عند الأئمة الأربعة وغيرهم أي مرسل الأكالف يحتج به في الجمل المرسل يحتج به, يحتج به في الجمل مفه في الجمله في الجمله في الجمله يعني في الجملة يعني مش لازم في التفصيل يعني في التفصيل يبقى في بعض الحاجات دول حاجات ما دي معنى في الجملة كده يعني يدخل في الباب ده هل ممكن يحتج بيه يعني لما قلنا هل يجوز للمجتهد ان يقلد نقول يجوز له في الجملة يعني موضوع التقليد ده ماشي مع المجتهد برضو بس في حالات ايه ومش حالات ايه دي في التفصيل مبقى نقول ان ده في الحالة دي كده والحالة دي لا مم. نعم شكرا في الحديث اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ مفتاحة كتاب أوه. اه والسلام يقول لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفتاحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ ايوه رواده ابو دول طيب يعاوز ايه يمتع بسرعة يتخلي عادة تانية يسأل نص في موضوع ايه نص ما يفيش نص في الموضوع ولا حاجة المأموم يقرأ ايه الفاتح هوا يستمع بس لا ايه واجب ان هو ما تسقطش عنه عن المأموم يبس هو طبع ان تكلموا في سند الحديث الحديث ده رواه من أو داود وبعدين قاله يعارض بالأحاديث الأخرى من الذي ينازعني القرآن أو حاجة زي كده وغيره الآية طبعا بالسمردود عليها ولقوله تعالى واذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصطه ده في الصلاة الجمهور على أن الكلام ده في الصلاة فقاله خلاص ينصط ولكن ابن حزم رد بتكملة الآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وإيه قال يعني لا تنصت ولكن تذكر ربك تقرأ الفاتحة في نفسك تنصد في الباقي وذكر ربك في نفسك يبقى في الفاتح يبقى ما يقرش حاجة نقوله إنما لا تنازع الإمام في القرائعة تجهر به فرد من الآية على الآية قال أحمد أجمعه لأنه لذي الآية في الصلاة ولقوله إذا قرأ فأنصطوا وإذا قرأ فأنصته الحديث بقى فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع وثبت عن عشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف الإمام وحكي إجماعا ولعله سكوتي فإنه لما ثبت عن عشرة منهم الخلفاء ولم يثبت رد أحد عليهم عند توفر الصحابة كان إجماعا ولكن ده في غير الفتح محمول على غير الفتح مالي انازع القول وما في النهايه ان اللي ايه حملوا الاحاديث اللي فيها النهي عن انه يقرا مع الايمان القران اما الفاتحه فلا الفاتحه مختصه يعني لانه لا يطول القراءه بيها ويستمع بعد كده شيء فيها جمعا كل الادله على اعتبار ابنه اعمالنا لا صلاه بمن لم يقرا يبقى قراان الفاتحه ونعم يدبر لي امسكته قصير <تصفيق> <تصفيق> ايوه طب كده لو خلص الفاتحه يبقى بينزع له الفولان صغيره فانا مش هلحق اقرا الفاتحه اه انا جوز بهذه الصوره ولكن الذي نازع المنازعة التي تكلم عنها النبي كان يجهر بحيث سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فيذكر رباه في نفسه بحيث لا يسمعه أحد بالإضافة إلى إعمال الحديث الآخر وقلن حمل كل الأحاديث اللي فيها النهي عن المنازعة على غير الفاتحة على أن الفاتحة له حديث خاص به نص خاص فاحتياطا يعني بعضهم قال الفاتحة زي البيت القرآن لا ينازع لبيه ولبيه وخاصة في الجهرية وقلنا ان ده قول الأكثرين إنما الشافعي ومن وفقه قال في معادة الفاتحة فيها نص خاص مش يعني صعب تخرج منه طيب لو ده في تشويش على الجنبية ايه اللي فيه تشويش نضع الفاتحة عشان اسمع نفسي ممكن تشويش لا ما تشويش ما هو الاسمع ميادوبك يعني ممكن يسمع همسة كده بتاعك إنما هتقعد تتعلي صوتك لما تشوش؟ لا ما تعليش صوتك لما تشوش لا يا جوز وبعدين حكاية التشويش دي حكاية التشويش دي ما هو الناس بتقرأ كل واحد بيقرأ الفتح في سكتات الإيمان هنقول بقى يشوش ايوه يعني في السكواتات كل واحد بيقرا وهو للمأموم أن يقرأ في السرار إمام أي فيما لا يجهر فيه الإمام يعني في سكاتاته و في الحاشيه و في الصا وفي الركعات السراي لا ببعيد اللي احنا برمضي فيها دي في كلام في الاخر كلام مش تعمل اصله باي ايه وزي ازام الشخاء لان اوضع يا شمع الا ادلة هيجي الا ادلة دانية في القرآن الحاجة دي يعني نقول من بغير الفتح لا لا اخر او او الجهب نه <تصفيق> ويزي اخذت الا ادلة بالمواضع تفوت الحصر وهي مع ذلك اختلفت المساق لا ترجع انها على كله السيده في القطع, القطع, القطع في ترك المنازعه بقراءه غير الفاتح تفيد القطعه غير الفتح يا انا توتر معنوي يعني فيفيد القطع ان الماموم ما يقعدش يقرا مع قراءة الامام في غير الفتح انما في الفاتحه ما بتفيدش القطع على شام الحديث الخاص اللي في الفتح فمخلص مش ممكن القطع حينئذ وخاصة من الروايات تحتمل انه كان بيقرأ الفتحة او بيقرأ ما بعد الفتح ووقع الاحوال ها. اذا دخلها الاحتمال كسها ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال سامع يا امير كده وقوع الاحوال ها قول يا مراد اذا دخلها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط به الاستدلال فهمت ثوب الاجمال يعني دلوقتي هو غاضب لان بينزعه هذا النزاع كان بالفتح ولا بغيرها بما بعد الفتحة في احتماله دي حال يعني مش النبي قال كان الفتحة يبقى ماشي وان مش الفتحة لا, لا ده لقى واحد بينازع فقال لفعن ذلك الاحتمال فيها بيبقى اذا دخلها الاحتمال كساها ثوب الإجمال الإجمال الذي يحتاج إلى بيان المجمل ما لا يكفي لفظه في العمل بل يحتاج إلى بيان أو إلى تفسير أو إلى تفصيل أو نحو هذا وسقط به الاستدلال سقط بالاحتمال الاستدلال بالنص على احدى على احد الاحتمالي نعم في معنى السلام الخشوع الايه يركز في الفتح يا صعب عشان معفن دي مساله ثانيه والله هو واحد يعني كويس شويه مش كلنا معفنين يعني من الجهه دي يعني كان الحج عليك يعرف المسجد يصلي امام وبعدين يقول الاذكار بصوت عالي فاقول له يا حاج علي كده ما هتشوش علينا واحنا مسبوقين وبتاع يعني قال ازاي انا اما اصلي ما اسمعش حد بره اللي يتكلم ويلعب يعمل انا خلاص انت برده في ناس طيبين كتير واحنا اللي احنا بتاعت اللي الحكايه دي بتاعه عمر انا بقى محتقره وقلت ده مقيم شعائر ويقعد يعمل بدع ويقول يعني الختام الصلاة بصوت عالي وحاجات. هو طبعا تجوز لتعليم الناس يعني اذا كان في ناس مش عارفة. اعتاري الاحتقار ده لا يعود الا على صاحبه. الرجل يصلي مهما اي اصوات ما <تصفيق> ناس ناس كان زمان طيبين. هو ده الحج عالي اللي بقوله هو انت حضرتك حافظ القرآن. قال لي السبع يا ابني زي الفتحة كده. هو ده. حافظ السبع قراءات زي الفتحة. مش زي حاجة تانية. <تصفيق> <تصفيق> القرآن كله السبع قراءات زي الفتحة. حاجة تخلي الواحد. هيا قولي. من الحاجات دي ومفيد ان احنا بقى بصرا نحاول يعني يعني نعتبر ان اللي يسمع حاجة ده بعد كده نقص وكده لا قالوا ان الناس تلت درجات الدرجة الاولى اللي هو يتشوش بمحاوله الدرجة الثانية انه ما يسمعش ما يحوي يعني انشغاله بالصلاة يلهيه عمك والدرجة الثالثة اللي هو يسمع ويدره وما ينشغلش اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيدنا عمر يجهز الجيش وهو في الصلاة وحاجات كده سيدنا عمر طبعا كان ليه حركات كده والسيدنا ويخطب الجمعة ويكلم الراجل اللي بره سرية الجبلة والحاجات دي هو بيخطب الجمعة طبعا كان ليه حاجات من دي يعني وظهر طبعا سيدنا أبو بكر كان بيدكن إنما سيدنا عمر فطبعا ده درجة أعلى بقى درجة أعلى ولكن هو مش منقول ما يسمعش ممكن يسمع بس منشغلش يعني مش بيسمعش خالص يسمع بما يصرفوش عما هو فيه لشدة اعتناءه بما يقرأ وتدبره او لشدة خشوعه فلا يبالي بما يحدث يعني يعني قد لا يعلم ما يحدث وقد يعلم ولا يبالي ممكن درجات وبعدين طبعا كل الكلام ده اغلبي يعني ماهوش دائما, دائما دائما دائما يعني في الغالب ما ينشغلش اه شيخ يتكلم بس في الحاشيه اللي هي الاولى رقم 1 79 79 <تصفيق> توفرت الاثار في مسحاه التعريب قال شيخ الاسلام واذا كانوا مشغولين عنه بالقراءه يعني بغير الفاتح ادنوا بالفاتح فقد أن أمر, أن يقرأ أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته وهو سفى تنزه عنه الشريعة كمن يتكلم والإمام يخل بس ما تدلش على الفتح لأن الأصل, الأصل أنه هو يقرأ الفتح في سكتات الإمام وبعدين يستمع بعد كده إنما يجي الإشكال إمتى لو لم يسكت يبقى بقى كلام شيخ الإسلام يقع أولا وبعضهم يخطئ الإمام في هذا قالوا ينبغي أن يطيل السكتات بحيث تكفي لقراءة المأمومين الفاتحة وهو طبعا الجمهور قاله في الجهرية ما تلزموش ابو حنيفة ومالك واحبت عشان الحاجات اللي احنا بنقراها دي ولكن برضو يعني انا تعحدت اقوال الشافعي لم اجد فيها يعني قول اللي تعرف تهمله كده وانت ايه في بطنك بطيه خصيفي لا ممكن قول ضعيف اه بس تبقى الان برضو انك تهمله شويه يعني ما عدا الاقوال دي بتاعه مصطفى دي طبعا كلها تعبانه سنه خايف انت بتساعده عملت ضوء وسبت الدرس وعملت ضوء بيقول ايه ان ابو ايه ايه ان اللي يقرأ خلف الامام اه ايه اللفظ يا ابو حنيفة اه رواية عنه رواية واحدة ولا روايتين عنه كم رواية عنه قام قول يعني والصاحبين قالوا ايه ما هو انا ما انكرتش بقول ان انا بقول احد الاقوال انما هل يعني مذهب الاحناف كله على كده دي ما لا لا يعني من لا احنا بنعتمد الصحيبين اكتر لانه المتأخر اذا كملت اهلياته بيبقى حضرته للأدلة والمقاشات وكذا انما هم الاحناف فعلا مخوم ناشف في حكاية أبو حنيفة دي يعني ري قوي في مسائل اللي هنكاح إلا بولية والحاجات اللي زي كده يعني ومع إن الصاحبين خلفه الصاحبين خلفه في معظم يعني أو كثير من المسائل اللي أبو حنيفة خلي فيها الجمهور الصاحبين على الجمهور أو قريب منهم يعني مش عالجمهور أبوها برضو بيحسنوها شوية انما الحقيقه ما اعرفش ليه الاحناف مصرين على قول الامام زكان الصحيبين خلفوه يعني كان دول اولى بالموافقه مش متعهدين ده ده اجتهادهم معلوم من دين الاسلام بالضروره الصحيبين دي فيها لعب يعني بيقدسوا اللي ما عندهم عندهم التقليد بقائز ويعني وعلى خيرة الله وخلاص وما دام التقليد بتقليد يبقى الإمام بقى طبعا يعني أقام الإمام أقام وأعلى انت فيق لي ليه قول حشب صحبتين واحدوا تبامين تبشيخ الإسلامي تتكلم عن صحيحة الإمام عام لسه مجاتش حشب اي طيب ما قالش لما يعني هل ولا انس احمد حنيف وكذا جمهور العلماء لا يستحبون ان يسكت الامام ليقرا الماموم لان قراءه الماموم مدهم اذا جهر الامام ليست بواجبة من مستحبه بل منهي عنه ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابها من قراءة بغيرها أفضل يعني لمن سمعها من قراءة بغيرها بغير إيه؟ طبعا ورد انه ليه سكته بعد القراءة ولكن شيخ الاسلام بيقول ايه وسكته بعد القراءة وهي لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتح فدي طبعا لطيفة دي يعني عوزة دليل شوية برضا ف يعني هو بيقول لانكينه بعض الخراط على كل حال يعني كل الكلام ده برده مش ايه مش هتبقى انت مستريح وانت برضه في بالك ايه لا صلاته لمن لم يقرأ بأم الكتاب وفاتحة الكتاب مش حديث واحد الا بفاتحة الكتاب ويعني حديث كتيرة مش هتبقى برضه كده مستريح تبقى الآن وقول الجمهورة ترك القراءة إلا فيه سكتات الإمام قول الجمهور إن كان له سكتات تقرأ فيه وإلا تنصت الجمهور قاله ومنهم الحنبلة وغيرهم إنك إذا كان تعلم إنه لا يترك مقدار ما تقرأ فيه الفاتحة تقرأ قبل قرأته شوية ولما يخلص قراءة تقرأ شوية وبعد انتهاء القراءة بعد يعني قبل القعق تقرا الباقي برضه ممكن يعني بس تكفي يعني هو يعني الفاتحه يعني سنه ثلاث سكتات ولا ها احسن ما يضيع كل حاجه احسن لو سبتها خالص يبقى لا روح ولا جسم ولا اي حاجه تضيع روحها يبقى تسيبها خالص لا يعني احسن من بالكلية على كل حال امام الحنبلة في العصر رحمه الله قلب الاحتياط الشيخ ابن باز يعني طبعا لا تعدل بقوله قولا ها العطايمين قال ايه ها انا سمع حد بيقول الشيخ ابن العطايمين لا يعني ردش اتدور بقى خلاص مش مشكلة نفكر هو وجد يعني وبعد فراغه وفي سكوته أي سكتت الامام هي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها ديله سكتت الامام عندهم رحمهم الله الثلاث الأولى قبل الفاتحة وتقدم ثبوته والسكت الثاني بعد الفاتحة بقدرها وفاقا للشافعي على ابن القيم وغيره ابن القيم قال الكلام ده في زاد المعاد قيل لأنها لأجل قراءة الإمام فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الإمام الفاتحة ها؟ بقدر قراءة المأموم الفاتح ده كلام ابن القيم وما نفهوش يعني زاد المعاد وقال الطائفة من السلف ومالك وأصحاب الرأي مكروهة وعنه لا يسكت مطلقا وفاقا لا بحنيفة ومالك قال المجد والشيخ ويرمهما سكتتان على سبيل الاستحباب ماشي وبعد فراغه من القراءة وكذا لو سكت لتنفس وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ ان اشغل غيره عن الاستماع وان لم يشغل احدا قرأ طب كده ولا ايه قال ايه يا جدع ده كده ده هو انا المختار كنت زما نزعل منه من فتوى يعني جيه في اخر عمره بقى وظبط كله زي بالظبط مش عارف ايه حد نقل له. قال ايه فقال ان فاتحة واجب على المأموم فاتحة واجب على المأموم لعموم ايه قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة قال فقال بقى لوحد تطبيل الآية وإيه ده فورك قولها والحديث الثانية فقال نذيف يعني مستثنى منه عامة بس مخصصة بغير الفاتحة مخصصة بغير الفاتحة الفاتحة مستثنى الفاتحة مستثنى الحديث ده بالزل يعني قال لازم مش هنعط نتوار نا مش ممكن مش هتبقى مطمن أبدا وانت يعني سايب الحديث ونش هتبقى قاعد كده ومبسوط ومتكيف ومتمام ومطمن على الأس مش ممكن. غرسهم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قد يغسل النهار هل من تجنبا للشك إذا دخلت المسجد وجدت الإمام ركعا أنا انتطر حتى يتحول قائما ثم أدخل في الصلاة لا ليس من الأفضل ولا تجنب الشك ولا حاجة أنت أتخذ لك مذهب وتعمل به وتدخل أقول ما تسيبش الإمام ركع وضعه على نفسك الركع ما هو المختار في عدد الأركان التي طبت للصلاة نواجهت فرقا بين المهم والمعموم قلنا عليه ان لو الاول امام نزل للسجود خلاص ها سجده ثانيه تقدر ثانيه تقدر ثانيه الله بأعمل يا أحمد يا صلاح شوف مسألة تأخر المأموم عن الإمام دي كم حركة ومعناهم إيه هل يشترط اسمع النفس لقراءة الفاتحة؟ أيها يشترط وما مقدر التحقيق المطلوب في هذا الإسماع يعني بقدر ما تسمع نفسك ولا تضير غيرك مش لازم يعني التحقيق اللي هو من القيم ألا يعني مكانش السلفة الشيخ الإسلام أظن يمكنش تعد بقى تحقق في الحروف بقى وتعمل الحركات دي لما تتشوش على نفسك وعلى الناس لا يعني قراءة سرية عادية يعني على المتوقع من أي قراءة سرية المهم بتحرك لسانك وتسمع نفسك بقدر الإمكان وتسمعش اللي جنب ما يتسنى لك على هذا يجزئ وهل يستوي المأموم مع المنفرد في هذا الحكم؟ يعني المنفرد مفيش مدايق للي جنبه يعني لو اسمع نفسه اسمع محقق مجرس حال إنما ما يشتردش يعني على كلامه يشتردش قال من أخبار عن موقف الهائق الشرعية من تدعين مرشاح الرئاسة الهائق الشرعية قابلة النهاردة الأشعل وقابلة حزم إسماعيل قبل كده ومنصور حسن والعوى مبارع لا حديث لا صلاة المناخرة بفتاحة الكتاب مخصود به بطلان الصلاة كلها نعم يعني الصلاة تطلق على الركعة فالبطلانة الركعة واللي يتعمد يتبطل صلاة كلها ايه مخصود هنا حملوه على البطلان البطلان الصلاة مش ضيعة السواب ولا حاجة ما دعه يتعاوز ايه, إيه التمثيل بغرض الداعوة مع اكتناب المحاذير المحاذير الشرعية تمثيل الشيخ الوماري محرابه انما ما عنديش فيه البحث اللي هو يعني ديش فيه البحث اللي يعني الكافي في حكم التمثيل فلو قلنا يا هو طبعا قولين للفقهاء الشهر الغمري احنا قلنا موافقه ومحرمه وغيره مبيحه وعايزين نعمل له تحقيق ستسجلوني بأنشوف كاتب التمثيل دي عن أن في الدعوة يعني إنما يعني, يعني الشهر الغمري يقول ده كذب قبل ما ندور على اختلاف بقى النساء بالنساء وتابعاً يحضر فيه من خوله مثلاً امرأته طالق أو حاجة زي كده لإنما تطلق آه ومن أقوال الكفر وكده يعني يبقى فيها يعني فيه محاذير يعني ذكر محاذير أربعة أو حاجة زي كده